اسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْوَاعِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائغًا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 ومن يعصون وان وحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرجون وان وحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها إن شراب مختلف ألوانه فيه شفاء من ناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن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 رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فما الذين قضلوا برد في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء في أفبنعمة الله يجحدون, أفبنعمة الله يجحدون والله جَعَلَ لكم من أنفسكم أزواجا وَجَعَلَ لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا حَذَرَتْ وَرَقَفٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ